لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جَزأَم بِما كانوا يعملون لا ييسون فيهلَغْوم وَلا تَأثمام لا يسمَعون فيِيهَا لَغوو وَلا تأثمًا إلا قِيلًَا سلًَا سلَام. وَأَصْحابُ اليمين مَا أَصحابُ اليَمينِ فِي سِدِر مَخْضُودُِ وَوطَلحَِْ دُود وَظِلّم ممْدُودُِ وَمئِم مسقُوب وَفَكِاتِ كَثَةِ ل مَقُطُوعةِ وَل مَمْنُوع وَفُروجِ مَّررفُوعَ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 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه مِنَ الحميم فشاربون شربا لهم هذا نزلهم يوم الدين نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلاَ تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمِنُّونَ أَنَّتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ عَ أَُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُون شِأَكُم فيِي مَالَ تَلَمون وَلَقَدْ عَالِمتُمُ شْأةً أُولَا فَلَول تَنَكَّرُون أَفَرَأيتُمَّا تَحثونَ أَأَن تُم تَزْرَعونَهُ أَم نَحْنُ الزارون لَ شاء ل جَعَن حُ طامم فَظَلْلتُم تَفَكَّونَ إا لَمُغَْمون إِا لَ مُغَْمونَ بَنَحْنُ مَحْرومون أَفَرَعيتُمُمَأََّذ تَشَبون أَأَنتُم أَن زَلتُمُوه مِنَ المُزْنِ أَم نَحْن الْمُنزِلون لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أأَنتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعلنهَا تَذكَِةَ وَمَتَعَ للِمُقُوينَ فَسَِّح بسمِ عبّكَ العظم فَل أُقُسِمُ بِم وَاقِ إن جُوم وَإِهُ لَقَسَمُ اللَْ إنه لقرآن كريم فِي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فَلَوول إذ بَلَواتِحُقُمَ وَأَننتُم حنينَ إذٍ تَظُرونَ وَنَحنُ عَقَرَب إلَهِ مِنْ كُم وَل كِلَّ تُبُصِيرون فَلَل إِكُْ تُم غَيرَ مَدين مينَ تَرجعونهائِ كُ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 وَأََّ إِ كَانَ مِنَ الْمُكَّبَِ الضَّين فَنُزُلُم مِنْ حَممِ وَتَصْنَةُ جَحيين إِ هذا لَهُ حَبُّ يَقين فَسَِّح بِسمْمِ رَِّكَ العظيم